الجفاء على الأقل قل أث الستة أشهر هذه كلها مشغول فرضا هو لا يريد أبدا أن يستقبل نعوذ بالله من الجفاء هذا خلق رعاة الإبل الذين يجلسون عندها ويرعونها فدادين الصياحين أهل الوبر ما فيهم رقة وللين لإخوانهم يستقبلونهم ويجالسونهم ويعطونهم من وقتهم ما لم يكن فعلا شغل عارض هذا معذور وكل الأدرى بثلثه كما يقال ينبغي للمسلم أن يحسن استقبال أخيه وأن يكون الزائر أصلا له نية حسنة فيود بذلك تحقيق السنة بالزيارة في الله فإنها تقوي أخوة ورابطه المحبة وهذه من أسباب دخول الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كما فصيح مسلم والذي نفسه بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم هل مقصود النبي الحصر على السلام ولا كل أسباب المحبة كل أسباب فقد ذكر ما هو أعظمها أو عند مقدمتها وهي عند اللقاء يكون بالسلام الأمر فإذا أحسن السلام سيحسن ما بعده من حسن كلام واستقبال وكلام طيب وترك سخرية به وغير ذلك فهي مفتاح اللقاء السلام، ولا في الزيارة زيادة في المودة والمحبة والألفة، فتشتمع الرابطة المسلمة التي تكون سبب دخول أهل الإسلام الجن الجنان، ولذلك النبي يفعل ذلك. كان قال يزُ قالت كانت... قال بعض الصحابة كان النبي يزورنا ويغشانا إيه نعم، مع أنه ولي أمر. نعم يمثل تارة النبي ولي أمر تارته يمثل العالم بحسب سياق الحديث يتواضع وكذا كان نذكر العلامة الألباني مع جلالة علمه وقدره كنت أزور بعض إخواننا في في لندن من أمة المساجد ويقول كان الشيخ يأتيني ويزورني هنا الله أكبر فلا ينبغي للمسلم أن يشح على أخيه بزيارته أو يشح عن استقباله ويرده وإذا رده يرده رد جميل بعض الناس فيه جفاء سبحان الله فيه جفاء حب الدنيا استولى عليه حتى صار في قلبه صلابة عجيبة لا يرق لإخوانه فيدفعهم دفعا شديدا في أسلوب لا يليق بالمؤمن الكريم نعم إذا قيل له يرجع فهذا حكم القرآن حكم حكم الرحمن يرجع فإذا قيل لكم يرجعوا فارجعوا لكن ينبغي أن يضع له وقت كأن يقول سأتصل بك لتحديد موعد آخر حتى لا يقول أنا لو قلت لو غدا أكذب طيب قل له سأضرب موعدا آخر وأنظر حتى أزورك أو تزورني هذا أقوى من الإلفة يا أخي أما أنك ترد مطلقا هكذا يقول لا ما عنده استعداد لاستقبالك ليش هذه الجفوة معوذ بالله فيفهم منك فهم ليس بطيب والنبي كان يدفع النفس نفسي سوء الظن ألم ترى أن لمزارته صفية فرأى رجلين أسرع المشي قال على رسلكم هذه إيش صفيحة ليس في الظن، وهو رسول الله، وعلل ذلك فإن الشيطان يجر من Adam مجرد الدم، فإذا كان هذا في رسول الله، فكيف تظن أن أخاك سيسلم من حركة قلبه تجاهك وأنك تكره وأنك؟ فادفع سوء الظن عنه، قل له طولا طيبا كريبا، نعم، وقل سأضرب لك موعد. كريم زيارتك والله عليه سأضرب لك موعد كما يقال في السائل إذا جاء يسألك لا تدفع دفعا شديدا قل رحت رزق الله يا خايب يا كسلان ماي ماي ما يسمع هذا وأما السائر فلا تنهر قل له أسأل الله أن يرزقني وإياك الآن لا أجد صرفا إلى آخره أما الطرد والزجر والعنف فليس للمؤمن فليس المؤمن بالعنيف ولا الفضل الغليظ وليس هذا خلق أصحاب الجنة أصحاب الجنة أخلاقهم اللين والتبسم ودفع سوء الضنع عن الناس بالكلام الطيب هذا من أخلاق أهل الجنة وهي خلق رسول الله وهو سيد أهل الجنة صلى الله عليه وسلم فلنبغ المؤمن أن يتشبه بأهل الوبر نبي ذمهم وقالهم من أهل الكبر الصياحين فددين أي الصياحين بل قال الله تعالى ولكنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وأثقل ما يوضع في ميزان عبد كما عند التهلم في يوم القيامة حسن الخلق حسن الخلق يعني الميزان والحسنة التي توضع العبد فيها لعلها تكون ثقيلة حتى تكفر عنه كثير من السيئات لأن حسنات يثمن السيئات قد يكون عنده تقصير لكن حسن الخلق يذهب بذلك التقصير ويجعله من أهل الجنة إنه قال أثقل ما يوضع معناها حسنة حسن الخلق في ميزان عظيمة تذكرون حسنة بدر لما شهدوا بدر قال النبي لعلى الله طلع على البدر فقال افعلوا اعملوا ما شهدوا فقد غفرت لأنها كانت ثقيلة في الميزان حسنة شود بدر كذلك حسنة حسن الخلق وهي القول اللين الوجه الطلق تحمل الأذى البشر اسعاف المبتلى المعونة للإخوان البذل معهم التعاون استقبالهم في الزيارة بأحسن الكلام وأطيبه الهدية إلى آخر هذه مما يحبه الله في العبد أن يراه لذلك قال النبي أقربكم مني يوم القيامة منزلا والله نحن نحب نقترب من رسول الله ما فينا أحد يكره إلا منافق قال عاشنكم أخلاقه فإذا أردت أن تقترب من مجلس يوم القيامة حسن خلقك مع الخلق استقبلهم بالبشر احتمال الأذى حسن المصافة نرى البعض إذا مد يديه كأنها خرق تمسك ما فيه إشعار بالمودة فإذا مدها أيضا على هذا الوجه سرعانا ما يسحبها مما يحدث القلب شيء نعم ولذلك قال النبي في المجلس الواحد تفرقكم من عمل الشيطان ليكون سبب الاقتراب الذي هو طريق للتواد والتراحم والتحاب في الله قال تفرقكم في المجلس من عمل الشيطان قال فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. حتى جاء رجل كما في صحيح البخاري من حديث بواقت قال فاستحيا فاستحيا الله منه ما وجد فرجة صار ينظر استحيا يدفع هذا ويدفع هذا ويضايقهم فجلس في الخلف فقال استحيا الله أنا مما كانوا يجتمعون ويمسدون الفرج في حلقة العلم فكانت قلوبهم محبة لبعضهم البعض وذكر النبي أن تفرقهم من عمل الشيطان إذا تباعدوا بالأبدال تباعدوا بالجناء فمرهم يتقاربوا لتقترب قلوبهم من بعض فهذا يدل على شيء على فضل الزيارة أنك لم تبتعد عن أخيك فترات ينساك وتذهب المودة فإذا اقترت منه بالزيارة وكلمته وسمع صوته وسمع كلامك وأنس بك وأنس قوية المحبة قد يستمت هذا الحديث هذا من, من عمل الشيطان تفرقهم في المجلس الواحد فإذا كان في المجلس الواحد يرى بعضهم بعض صار من عمل الشيطان فكيف يلسان ينوي يقول لا يريد أن يزوره أبداً مع أنه صاحب له ويعرفه ويريد أن يجفوه أبداً فلا يراه مرة فكيف يتباعدون حينئذ؟ ولا يقال هذا من عمل الشيطان وهو يصرفه عن الزيارة لا شك أن الشيطان يصرفه يعرف الشيطان يكون تحابل وراءه يزور يقول الآن تشغل والآن مالك ولا همول ما واذهب أسرتك أولادك نعم قسم الأسرة زورك لاتحق والأخ لك صاحب الله أوصى به الصاحب بالجنب وهو صديق الحضر له حق تزوره وتتفقده لا تهمله ووصل الله بالصاحب بالجنب هو صاحب العمل أو الصاحب في الحضر له حق تتعاهد هذا وهذا وحسن العهد كما جاء في الأثر من الإسلام حسن العهد من الإسلام فإذا زاره فينبغي أن ينتقي وقت الزيارة المناسب البعض ينظر لإخوانه بعين واحدة ينظر ينبغي أن ينظر بعينين لا تنظر إلى مصلحتك أنت فأنت صاحب الحاجة أعمى عند لك حاجة بالحس أنا تزوره في الله وبالأنس به نعم بتقوى الإيمان لك حاجة صحيح لكن انظر إلى حاجته فلا يجوز لك أن تحرجه بأن تزوره في وقت يصعب عليه استقباله فيك فيه، ونما يدل على النهي عن إحراج المؤمن. حديث ولا يثوي عنده أكثر من ثلاث فيحرجها والأصل بالنهي التحريم. كان إمام أحمد يبلغ الضيف هذا النهي أنه بين أحمد في السنة صلب كنت أراه يتشبه بعمة الحديث من قبل في الصلابة في الإنكار في المجلس العلام الجباني رحمه الله مهما كان الرجل له صديق فخالف السنة في شيء يصارعه بها ويوجهه بها وبجدية غير مزحة وغير مزاحة حتى يصلح من شأنه وقد صافحته مرة ومن محبته في حركة عفوية قبل وفاته بسنتين، فمن حبي وقد صافحته وأنا خارج حركة تلقائية ما قد فعلتها فقبلت طرف أصابعه فناداني حتى تمثلت بين يديه جالسا قال أين السنة في تقبيل طرف اليدين بعد المصافة وما فعلتها إلا هكذا أثر محبة من غير أن أكون أتابع ذلك أو يعرف عني والحمد لله وهكذا المسلم يكون صلبا في السنة لا تأخذه في إذاعتها لومة لائم فحينما يخطئ ضيفك في مخالفة السنة علمها وحما أنت تخطئ أو مستقبلك يخطئ في مخالفة في في السنة فعلنه لا يحملنك الحب ولا خشية الملامة ولا المجاملة على بين السنة فإنها لا تنتشر بذلك تضمه والله لا يحب ذلك فأنت تعلم أن الله فوق عرشه تصرفاتك هذه محبة الله لها وعدمها منوط بالغيب فالتحركات اللي تحركها في يوم وقريتك رض الله عنها وعدم ذلك غيب من السعيد الذي يعرف ذلك ويجهله ويترك يفعل ويترك من السعيد طالب العلم والعالم فهو يعرف هذا التصرف ما يحبه الله منه كان عالم يغلب هواه يتركه ما يعرف ما يحب الله تصرف إني وكلمه وعزم عليه اللي بمر عليه في زيارة وهو أعرف أنه محرج فيذكر من فوق عرش الرب غير راضي عن عمله لحديث كذا وكذا سمعه لأنه ما الله ما يتكلم عن خلقه من فوق عرشه ينبئهم في الكتاب والسنة فإما درسوه في الحلقات وعملوا به فهذا رضا الله وما تركوه فإن كان واجب فهذا يجد الله وإن كان مستحب فتركوا ما يحبه لهم ويزيد في برهم عنده لا إله إلا هو فأسعد الناس بذلك أهل العلم لأنهم درسوا وعرفوا إيش التصرفات اللي يرضى الله عنها والتصرفات التي ما يحبها الله فيتصرفوا على وفقها فهم أسعد الناس فتتجدوا العالم سبحان الله أطيب الناس قلبا ليش كثير ما تجد العام لي امراض مستشفى الأمراض النفسية والحزن ويشكون ذلك ويكثر من النزة ويكثر من الزيارات بينهم واللقاءات عبر الشبكات هذه يأخذ بالوقت لأنهم لو رجعوا لواقعهم تألم تجد يجدون قلوبهم كمراجل ميران متألما، صرفت صرفات كثير تخالف للعلم، فصار أثره وقت بعد وقت في قلوبهم، فصار فيها غموم وهموم الله عالم بها، بينما العالم العامل الناصح لنفسه المتقي المخلص يزن كل حركة يفعلها في المجلس. في المكالمة يقول كل حرف نعم كل حرف وكنت أرى مثل هذا في شيخنا أيضا العلمة عبدالعزيز بن بلس حتى في المزاح كان لا يسكت في شيء يعرف أنه خالف السلف فيه يعني الزائر له مع أنه يكرم زائره غاية الإكرام لكن أول ما يخالف السنة يجابه بذلك فأذكر زاره وبكر جزائري وعتبون عليه عظيم هذا كيف يقول أن جمع التبليغ يعني خير من الشيخ بباز بن عثيمين فعلوا أشياء ما فعلوها أو نعوذ بالله فعل كل حال لما زاره قال الشيخ ملاعبا وما كان الشيخ يعرف أقواله في جماعة تبليغة وغيرها على كل حال بالظاهر وأنه واعظ فقال له ممازحا له ألا تتزوج فقال إن شاء الله في الملكوت الأعلى فعدل له اللفظ الذي لا يعرف عن السلف هذا قال له الجنة يعني قل في الجنة ما يعرف هذا السلف الملكوت الأعلى عن السلف رحمة الله على الشيخ. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يضع بين عينيه الآخرة وهو يستقبل ضيفه أو يزوره، ولا يجعل بين عينيه رضا الناس وسخط الناس، فإن هذا يضيع عليه العمل. بل يضع بين يديه الرب القائل لا يكون من نجوى ثلاثة. يعني إذا تزاوروا بينهم وجلسوا في مجلس بعد عشاء بعد عصر يعلم الله مثواهم وتقلبهم وكلامهم ونواياهم وخائنة لعيهم في مجلسهم ذلك وما تتكلم به الألسن فيقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سبحانه فمن استحضر ذلك وطلب العلم المعرف له بما يحسن من الكلام مما يقبح استراح والله فالقلب مفطور على ذلك مفطور على أنه إذا قام صاحبه بجوارح بتعاطي ما أحل الله بلسانه وجواره ونكت في قلبه نكة نكتة بيضة أن ينشرح ويبتهج وإذا قام العبد بمخالفة ذلك وأتى ما لا يحل له تعاطيه، ونكت في قلبه من النكة السوداء ما نكت انغم لذلك ولذلك قلت لك أن أشرح الناس قلوبا حينئذ لا شك الأنبياء والرسل وبعدهم حواريهم والعلماء وطلاب العلم فهم أشرح الناس صدورا إذا عملوا بما سمعوا أخلصوا دينهم لله ودعوا وصبروا على ما يدعون إليه من الخير فهم والله أشرح الناس قلوبا حتى طالب راه اليوم ما حضر يحكي لي يقول جئت إلى المنطقة عبد صالح لكن ما ما أحذر حلقات علم وصلي أصوم وعفي نحيته لكن ما أطب العلم ولا أجلس في حلقاته فصرت ألجأ حين فكان يلجأ حين إذن لكثرة النزه، لأن الله أعطاه مالا والحمد لله، فصار يكثر من النزه. قال، فدله شخص أو هو استدل على الحلقة، فصار يحضرها مرة بعد مرة. قال، فوجدت في قلبي من لذتي العيش من شرايح القلب وبهجتي وسروره ما أغناني عن النزه. فظمحلت حتى لا تكاد تكون في حياته نزهة إلا قليل فاستغنى بالجلوس في حلق العلم وسماع الخير عن كثير مما يقول العامة أنه يشرح الصدر من النزه والبقاء في الغابات والأدغال والشوي وغير ذلك إنها لدة العلم والوحي جعل الله للعلم نذة وبركة وراحة لكي يطلب ويستمر العطف في طلبه حكمة منها ولكن للمتقين أما المحب للدنيا فيكون العلم ثقيل على قلبه ويقال ابن عثمان لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله وتجد صاحب القلب السليم محب للعلم محب لأهله محب للجلوس في حلقاته أما صاحب الدنيا ما أن يذكر العلم إلا وقلبه يشنئز كان الإمام أحمد لا يخالطهم في شيء من هذه الدنيا والسؤال عنها لا عن الفرس وجمالها ولا عن الأثاث ورونقه وثمنه ولا يتكلم بشيء في أمور الدنيا فإذا ذكر عنده العلم التفت لأنه يرى أنه عبادة عظيمة تذاكر العلم فالتفت وصار يباحث وصار يفتي ويتكلم فرضي الله عن محمد أحمد وإذا قال له ولد من أولادي في المجلس يا أبتي فلان نال كذا وكذا من الدنيا كما يقال يوم صار رصيد فلان كيت وكيت مليار فيقول يا بني ما عند الله خير ويزهد أولاده في الدنيا يقبل على الآخرة والسعي لنيد أعالي المراتب فيها المقصود أن يكون الضيف الزائر والمضيف مستعدين لذكر الخطأ الذي يراه عليه مخالف للسنة ويتكلم معه باللطف والتي, والتي هي أحسن لأنه إذا عنف ربما عليه وكان هو المضيف مثلا ظن أن قهره له في الكلام وغضاظته لأنه زار فيشمئز من زيارته بل يتكلم معه باللطف واللين خاصه كان هو المستقبل قال الله تعالى: "ولكنت فضلا غليظ القلب لنفظ من حَوْلِكَ ولو انه كان فيه خلق شيء من الشراسه والفظاظه فكلنه على شيء من الشده ينبغي المتلقي للعلم ان يحتمل لانه مستفيد ويرى له فضل أنه علمه عليه تعرفون أن النبي قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم من قبضه قبضه من جميع الأرض فجأ منهم السهل والصعب فتكون طبيعته كما يذكر البعض يقول فلان لا راه مثل فلان يا أخي هذا خلقة من الله أحيانا يكون فيه شيء من الصلابة هكذا ويحاول ويجاهد أن يين نفسهم على أيام لكن هكذا تكون طبيعة البعض فيحينئذ إذا جاهد نفسه في اكتساب اللين والصبر عند الحوار والجدال والاستفزاز يكون أجره أعظم من خلقه الله بطباع اللينة ما الدليل أن من الأخلاق ما هو مكتسب وما هو طبيعة ما رواه نعم ما خرجه بعضها للسنن حديث الأجش بن قيس قال له النبي إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال أأتخلق بهما أم جبلني الله عليهما فقال بل جبلك اللهم عليهما الحلم والأنات فهذا يدل على أن من طبعه كان الاستعجال فصار يصابر حتى يتأنى ليتخلق بأخلاق النبوة فإن حسن السمت والتؤدى والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة أنه يؤجر أعظم ممن خلق فيه الصبر والرزانة كانت جبلة فيه لأن النبي قال لعائشة في باب العبادات والأخلاق الحسنة من من العبادات قال أجرك في الحج على قدر نصبك فهذا الذي يكون من خلقه الشراسة وال وما يسميها العامة بالعصبية نعم والغضب فأملك أو ملك زمام لسانه متوكل على ربه عاملا بالسنة التي في الحديث أوصني قال لا تغضب فردد مرانا قال لا تغضب فأجره أكثر يعني ربما لينا الأخلاق عرض عليه المقتضى الاستفزاز، وصبر لينا الأخلاق باستمزاز ذو هذه ذو الخلقة الطبيعية والآخر كان نعم صبر مثله فتجد دون بينهما في مراتب الجنة لأن هذا أصلا عنده استعداد خلقي للتحمل وهذا صابر مجاهدا لله كما قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغين لغني عن عالمه والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سؤالنا أجرك على قدر نصدك فسيكون بينهم في الجنة بول لا يقول هذا أنا وش يعني ما رزقت في الدنيا لي خلقا الله هكذا إيه لكن تستطيع أن تأتي بهذه السلبية التي تزعمها فتحولها كما يقال بلغة المثقفين إيجابية بأنك تكتسب وبمجاهدة حسن الخلق والتؤدى واللين فتكون في منازل رب العالمين في جناته أعلى منها لأن الأجر على قدر المشقة وأنت كابت حتى صبرت لأن خلقتك صلبة شديدة فلك حينئذ من الثواب ما ليس لهذا الذي خلقه الله لين وأنتم لا شك تعاشرون الناس وتعرفون حكما عاما مجبلا أن هذا لين الطباع وهذا شديد الطباع تعرفون ذلك فحين ذلك أوصوه بحديث الأجش ولو تلويحا لا تصريحا لأن كثير من الناس لا يحب أن تباشر بالنصح تلويحا وقل له من الأخلاق ما هو مكتسب ومن الأخلاق ما هو إيش جبلي فإذا اكتسبته يوم بعد يوم يوفقك الله له لقوله ولدين جاهد وفينا نهديننا من سبلنا ومن سبل الله أخلاق الحسنة فسيهدين عليان حتى يقول البعض يقول فلا أنتغير ما كان كذا نعم هذا يحدث كما قال لنا عن أحد المشايخ الذي يعرفهم قال والله كنا نعرف هذا الشيخ نعم كان فيه من الصلابة والجفوة الشيء العظيم قال ففارقناه يعني سنين فصار فيه من الرقة والهدوء والحلم ما لم نكن نراه من قبل فدل من الإنسان ممكن بالرياضة القلبية لإصلاح نفسه يكتسب أحلاق حسنة للمصابرة كما أنه بالرياضة يارفع الأثقال يصل إلى مئة رطل. وقبل ذلك كان يبدأ بعشرين إلى إلى أن يصل بعد سنين إلى مئة رطر وكلالك يأتيه المختضي في المرة الأول من سفيه يعتدي عليه بالكلام فيذكر الحديث وهذا اللقاء مثلاً والعلم فيه فيجاهد نفسه بالصبر ويرد عليه قليل ثم مع الأيام يترك مجارات السفهة ويصبر لأنه اكتسب ذلك بالرياضة القلبية فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا ثم أنه ينبغي إذا زاره أن لا يجول النظر في المجلس باحثا عن منكر قد أنكر ذلك ابن مسعود فذهب ابن مسعود لزيارة إخوانه بعض إخوانه ومعه أشخاص فكان واحد منهم قال انظر طوق من ذهب أو شيء مما يستنكر، فانكر ابن سعود قال ما أفطنكم بالشر، فإذا جاءت النظرة تلقائية فنعم، أما لعله ابن مسعود شعر أن هذا الشيء مما يخفى كيف فرع عارضني يخفى يكون مزوي في مكان ما ما يرى إلا بالبحث، قرين عبد ابن مسعود أنكر عليه، ويا أن الشيخ أن الشيء هذا المنكر يبدو أنه يج مزوي. هو يريد أن يسترعى نفسه فقال ما أفضلكم ليش للشر وهذا لا يعني أن ولي الأمر والوالد لا يتجسس على ولده ولا ولي الأمر يتجسس نعم قد ذكر أهل العلم من حديث ابن صياد ولن النبي كان يختل له أو يراقب بين النخل ويسمع أمهمته قال فأخذ جواز التجسس من ولي الأمر كما قال من حجر نائبه على أهل الرياب فإذا ظهر للأب من الولد ريابه يجوز أن تجسس على جواله ويتجسس على كلامه حتى يكشف الحق وكذلك الزوج إذا رأى من الزوجة ريبة نعم يجوز أن يتجسس عليها حتى يكشف الحق لكن من غير ريبة لا من الريبة أن الولد يهلع لما تقول له يعطيني هاتفك ليش؟ ينخلع قلبه لماذا؟ ومن الريبة أن يدخل الرجل على أهله، فيحصل لهم ارتباك عظيم ويغلق الجوال ويحدث في ذلك قلبها في قلبه غير حين إذن محمودة شرعًا، فحين إذن له أن يتجسس إلى أن يصل الحقيقة، ولا يسمح المرأة أن تجسس على زوجها لأن ليست من أهل ولاية عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسس بل قال الله لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ميتا قال في سوء الظن الآية يا واجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا واحدكم أي يحب وحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ذكر يهتموه فلا ينبغي للزائر حينئذ أن ينظر الدرج بجانب يفتح يقول يكون عنده أشياء ومصائب هذا ما يصلح هذا ولا يسترق لكيف يكلم أهله في عداد الشاي مثلا أو يغيب عنه فيقترب في وينظر إيش يقول أهل البيت هذا حرام من تجسس أو استمع إلى حديث قوم كما في الحديث الصحيح وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يكالرصاص المذاب وهذا ألم شديد يعني تصور الماء الحار الذي وصل إلى سبعين أو نحو ذلك وضعت في ذلك لأنها حساسة يحصل صراخ وألم شديد لأنه ما كان حساسا الأذن فكيف إذا كان الرصاص المذاب ويذاب في حرارة متناية فيصب في هذا الذي كان يسمع أحاديث قومهم لا كارهون وهذا مثل ما بعضهم يشتري أجهزة يشوف يشتري الناس يتكلمون مع بعض ويعرف أرقامهم ويله من الله يتسل بهذا سل بعراض الناس نعوذ بالله ويله يوم القيامة من الرصاص الذي المذاب الذي يصب في أذنه نعم فلا يحل أيضا بالزوجة أيضا تسمع أحد زارة تقول شوف الرجال يش تكلمون نعم يتعاملون عن النساء ولا وش عندهم ثم تقترب من الباب وتسمع حرام هذا لا يجوز قال الله تعالى إيش؟ ولا تجسسه لا يحجوز ولا التحسس ولا التجسس والذي هو المحرك له ما هو سوء الظن فالمتجسس غالبا يجمع بين أكثر الحديث هو السوء الظن والتجسس يسجل له الملائكة في الغالب والله أعلم إثمان إثمان سوء الظن ما حركه التجسس إلا ساء الظن أنه سيتكلم علي الآن أنظر إلى يقول؟ نعم إلا عند الاستخبار الاستخ... من ولي الأمر هذا يريد استخبر ما ما تخفي سوء الظن ويريدا يعرف وقد كثر كما شكى لأكثر من زوج تسلط النساء على النقالات. فما أن ينام أو ما يدخل خلاء إلا يهجموا على نقاله وينظروا وهذا من التجسس المحرم الذي لا يجوز خاصة في غير ريبة لأن الريبة التي يذكرون النساء ما هي مباح وهي أنه سيتزوج فالريبة التي تجعل ولي الأمر التجسس هو الريبة المحرمة أن يكون يراه أنه سيكون ثورة سيتكلم على ولي الأمر وله مداخل ومخارج فيها ريبة فيتجسس ولي الأمر فهذا جائز أم من غير ريبة لا يجوز التجسس فكيف والمرأة ليس لها ولاية على زوجها وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء على المسلم أن يحفظ جوارحه ولسانه فإذا جلس فينبغي أن يدخل أصلاً الدار إلا مستأدلاً فإن الاستئذان جعل من أجل النظر يقول السلام عليكم أأدخل كما علم النبي رجل الاستئذان وان يقول السلام عليكم أأدخل إي نعم فلا يجرع له أن يقتحم كذا ويدخل من غير استئذان والحقيقة هذا الذي يدخل من غير استئذان عاصي لله ورسوله يستحق التعزيل أنه قد يرى في المنزل ما لا يجوز رؤيته من نساء وغير ذلك مما يقبح النظر إليه شرعا وحينئذ ينبغي لرب الدار أن يرد عن داره النظر فيصمم داره بحيث يجعل وراء الباب ستار إن كان بيته ليس فيه حاجز من الخلف من الداخل فهذا كان نبي هكذا من عفته ومعافظته على زوجه فكان النبي بيته يكشف على المسك المباشرة فكان اللهم صلي عليه قد جعل باب وسطا وذلك جاء في الحديث البخاري في آخر حياته كشف الستر فالتفت إلى أصحاب فكاد أن يفتنوا في صلاتهم فالتفتوا وإله فإذا وراء الباب مثلا يضع ستار بحيث لو كشف الباب رده الستار حتى لا يرى من في الدار وعلى المسلم إذا كان يعرف يعتقد جهل صاحب الدار ما يعرف يعني من النوع الذي لا يعرف هذه السنن ولا يهمه الأمر فينبغي أن يحذر يقف ذات اليمين وذات الشمال عندما يطرق عليه الدار وينبغي له ألا يطول في دق الباب لأن هذا خلاف السلة البعض يقول لما دام تكلفت لازم يطلع علىها ويظل يدق يدق إلا يزعجه للدار أصلا وهو ما له ويرادة في الخروج وهذا من حق ألا يخرج إليه فجعل فجعت له الشريعة ثلاث إلا أن يكون صاحب الدار نفسه إنه إما يبيت في داره أو فيه, داري هو فيه نعم بجانب القطط لا بد له من الدخول ولو طول الدق ما علي حرج عليه جنس لزوجه ولا ولده لا شك أن يقول لهم ثلاثة أنه صاحب الدار لكن الأجنبي الذي يزور فهو حينئذ يكون حده ثلاثة حديث موسى الأشهر وأنه جاء إلى النبي إلى عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثة فراه عمر بعد الثالث الرجل رجع ما طول وكان عمر شديدا في تهري الحق اللهم ارضى عنه لذلك احبه الله وكان من الملهمين فخرج ما الذي ارجعك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدان ثلاث فاذا لك ولا فرجع وكان اول عمر ما سمع هذا الحديث قالتيني بشاهد يستثبت من صحة الحديث حتى يعمل به رضي الله عنه أما اليوم أكثر الناس ما عندهم خلق عمر هذا أول ما يرسل له واحد في ما يسمى في الواق هذا حديث أنشر الدال على الخير كفاعله ينشر إلى مجموعات كثير يرجو الأجر وهذا يخالف هذه الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي فأنا يقول لنا لحق فهذا معناها يستثبت قبل أن ينشر من صحة الحديث لا يجوز له أن ينشر ولا يعرف صحة الحديث أو يحتج به في جماعة أو في زيارة وأكثر ما تحدث تخرج لحديث المكذوبة والضعيفة عند الصالحين وقت الزيارات إنهم يرون أن الوقت ممتع مع الكلام في ما من شأنه يزيد الإيمان فكل واحد يخرج حديث من عنده وتسمع حديث عجيبة سبحان الله عند الزيارة العامة ومصدرهم فيها التناقلات هذه أو التواصلات الإلكترونية هذه مصدرهم فينبغي أن إذا زرتهم أن تعلمهم أن سمعنا من أهل العلم كريمام أحمد قرأنا أنه لا يجوز أن يرسل بحديث حتى يعرف إيش حتى يعرف صحته فإنه سأله رجل كما في مسودة لآل بنتينية الأصول الفقه قال له يا إمام عند الكتاب في الصحيح الضعيف أقاويل الصحابة أترى أن أحدث منه قال لا حتى تسأل أهل العلم وهذا يخالفه اليوم الكثير والكثير من الناس فإنهم يرسلون بالأحاديث من غير تثبت فإذا راعي هذا عند الزيارة إذا أجلسك في المكان الذي ليس هو تكريمته فإنك لا تجلس مكانه إلا بإذنه فأجلس في المكان المناسب أو خشيت أن مكانك هذا مكان في الباب وهو من حيائه ما يقول لك غير أنت رأيه لا تجلس في مكان حيث فتح الباب ترى قعر الدار وترى أهله اذهب يمنى يسرى أو المكان الذي يضعك فيه فاجلس فيه فإذا جلست فاجعل بين عينيك هذا أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا أبنا من ذلك ولا أكثر فتخير من الكلام أطعيبه واقتدي بالصحابة بضم الله عليهم فهذا معاذ كما بيصيغ البخاري كان يقول في حق في جليس لجلس هيء من نؤمن ساعة فيستحضر التعبد في الحوار أن يتعبد الله ولس التزين فكان هذا يكرهه السلف وهي أن عند زيارة كل واحد تتزين للآخر يعطيهها طايمة عنده حتى يقول والله طيب والله في خير وأحبه هذا رياء لا تتزين له إنما أخلص دينك لله بحسن استقباله ويخراج طيب الكلام طلبا للنصح القرب عند الله الخالق الراسخ زائرك هذا ما خلقك ولا رزقك ليش تتنلق له وكان لذلك يفر ويس القرن من الزيارات يقول ألقاها لأه يقول بأزورك ألقاها تزيل لي ويتزيل لي في المجلس ويعطينا أحسن ما عنده وأحسن ما لا رجاء وجه الله لا ريال ويأم بغي استحضار نية الإخلاص حين إذا فقد قيل لي ويس أنا أريد أن أزورك فاعتذر وقال في نفسه أو سمعه بعض الفاغ يقول أتزيل له ويتزيل لي فإذا نجوت من هذا في نفسك وقويت على هذا فزر وليزورك ولا يكون مقصودكما أن يتزين بعضكما للآخر يذكر له أحسن ما عنده وأحسن ثقافة عنده ثقافة حتى يثني عليه المقصود أن يتعبت الزائر لله بالنصح بل وينوي مع نفسه أن ينصح لأخيه إذا زاره ينصح في أمر عام مشترك الإخلاص لله التقصير في العمل قيام الليل إلى آخر حتى لو قال ما أدري هو مقصر ولا يتكلم كلام عام الله يقول يا أيها النبي اتق الله وليس هذا معناه أنه أن النبي خالف تقوى الله أو أن هذا الزائر خالف أمر الله فهكذا بعض يظن أنك لو نصحت أنه لابد أن لو نصحته بكلام عام أنه يظن أنك ما نصحت إلا أنه واقع في هذا الأمر هذا لا يلزم وحينئذن نتكلم عن شيء من آداب المزاح فإذا طرت الدعابة فاعلم أنه لا يحل لك الكذب فيها لما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن حدث حديثاً فيكذب فيه ليضحك الناس الويل له ثم الويل له نعم هذا يدل على تحريم الكذب في الدعامة وقد جاء عن ابن مسعود انه قال لا تعد صبيك فتكذب عليه فتكذب عليه يعني فإنها تحسب عليك كذبة تقول له الآن الآن أسكت سأشتري لك حلوة وانت تنوي لا تشتري له فهذا يدخل في الوعد إذا حدث إيش إذا وعد أخلف حتى لو صبيك حتى لو على صبيك لا تكذب عليه تسجل عليه خلف العهد فإذا كنت عازم أن تشتري له لا تقول له تقول له أسكت نعم إن يسر الله اشتريت لك أو شيء من ذلك لكن لا تزم وتعقد معه الوعد فإن الكذب على الصبي كذب ويدل عليه مروا التربذي في جامعة قال جاءنا النبي فأراد الصبي أراد الصبي أن يخرج فأشرت له فأشارتهم رأة الدار تعال يعني أعطيك كان النبي لم يلحظ ما في يدها فقال ماذا أذا أردت أن تعطيه لما قلت تعال أعطيك يعني قالت التمر قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة ولا يجوز التهاول بالكذب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 القسم الأول من هذا النوع من المزاح حرام، نعم لا يجوز تعاطيه، وهو أن يكذب فيه، فيذكر قصصا لا تصح، قام اليقين على أنها لا يمكن أنها تكون وقعت. والأشد ما يكون أن فيها سخرية بأمة كمن يسخر بصعايدة أو يسخر بالزهران أو يسخر بقبيلة هذا كله لا يجوز هذا لا يجوز لأنه بعد ذلك تعدى الأمر أن المسخور به من القبائل كلما ترى أنت واحد من هذا القبائل وش تذكر في ذهنك السخرية تلك وتبدأ تضحك عليه وتعامله بشيء من الدنيا. ولهذا كما قيل فيها هؤلاء القول، فهذا يتسبب في ضرر عام. السخرية بالجنس، نعم، فيصبح ما يعطيه ذك القيمة لأنه سخر بالجنس أمامهم. فهذا خطره متعدٍ وليس بهيئ. والأشد والأقرا أقل منه أن يسخر بذات أن أن أن أن يذكر كذبا على الشخص نفسه ويحكي خصة لم تحصل فهذا كله لا يجوز قز النوع الثاني من الحرام هذا السخرية أن يداعب إنسان ساخرا منها يقول أيش هذا البطن الكبير ويضحك المجلس عليه هذا من أقبح الذنوب. فهو لإنما غريزة الإضحاك عنده وهي غريزة قوية في النفس لأنها مريدها صاحبها يريد كسب رضا الناس أنه يقال فكاهي فلذلك تجده كالمجنون في أثناء المجلس نعم إذا ما انضبطت عنده انضبط عنده هذا الخلق أو كبح جماها فتراه له سكر من الله في المجلس يسخر بهذا ويسخر بثوبه بهذا وبالغائبين كله من أجل فتنة الإضحاك وهي فتنة عظيمة قد تجره للكفر بالله إذا سخر بالله وملائكته وكتبه ورسله سبحانه وتعالى فتنا عظيمة تغزو القلب وهي أن يشتت من الناس ويستدر ضحكهم فهي قوية شديدة في القلب فالمسلم يكبح جماح نفسه لأنه لو تعودها سيجامل أو سيختلق ربما ما يضحكهم ولو على شيء من شعائر الله المهم أن يضحكهم عياذ بالله وهي سكرة في العقل تأتي وشعبه من الجنون أحياناً بذي، فيلمسك لسانه عن نوع هذا من المزاح الذي يتسلسل معه حتى يوقع الضحك مرة بعد مرة حتى يخرج من المجلس وقد ما تقلب أهل المجلس من كثرة ما كثرة ما وقد علم أنه أن كثرة رحاء الضحك تقسي وتميت القلب، هذا أكثر أكثر الناس الذين عندهم مزاح كثير. وضحك كثير تجذم لا لا يخشعون ولا يبكون ولا مرة حتى يموتوا. نعم كثرة الضحك هذه كسبتهم صلابة في القلب فلا تخشعونها. أما السلف فكان قليل ضحكهم كثير بكاءهم من خشية الله فكانت تؤثر عليهم الآيات إذا تليت. فحينئذ السخرية والكذب في المزاح محرم. وأقبح من ذلك من يسخر يغلده بيخل... البعض في المجلس نعم فيقلد شخص قصير فيقول بيزوركم فلان ويجدوا على ركبته ويدق الباب أنا فلان يعني قصير، يعني يمشي على ركبته ولا شكلنا لأن أقبح ما يكون فإن هذه خلقة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وقد حكت عائشة إنسان عند النبي فقالت إني أكره أني حكيت إنسان ولو أن لي كذا وكذا فهذا من المزاح الممنوع والتقليد من الأشخاص أكثر يقول تقلد؟ يقول كنت أمزح تقلده على وجه السخرية لا يجوز لك فإن النبي قال لو كان عندي كذا وكذا من الدنيا ما أقلد إنسان على وجه السخرية هذا لا يجوز ومن هذا من أقبح ما سمعنا ذلك الأفاك سجين الهواء الذي يقلد مشايخنا يخلد الشيخ هذا العزيز يضحك الناس وانتشرت لا شرطة فاسأل الله أن ينتقم منها نعم فالسخرية بالعلماء من أشد ما يكون تقليد أصواتهم ويضحاك عليهم فهذا يهون منهم ومن سمع لهم وهذا صد عن سبيل الله ولا يقال هذا تعابه وهذا مزح لا قلع بالله هوايته ورسوله نعم إذا كانت شعائر الله كالكعبة لا يجوز السخرية بأمرها من التهوين فكيف العالم الذي ينقل العلم ينقل تعظيم الكعبة للناس ينقل التوحيد للناس ينقل كيف يستأذنه كيف يطلقه كيف ينكحه يسخر بشخصه وتدنى مرتبته وتشوى صورته بالسخرية هذا من أقبح الذنوب من الصد عن سبيل علام الغيوب سبحانه وتعالى إذا لا كذب ولا سخرية ولا تقليد في المزاح لوجه السخرية هذا كله من المحرمات المداعبة نعم النوع الثاني من الدعابة المباح وهو أن يستق في دعابته وكان النبي يفعل هذا النوع لكن يلح يلح في السنة بهذا النوع المزاح أن النبي ما كان يكثر منها كانت مزاحاته تعد على أصحابه وخرج مزاحاته ودعاباته الترمذي في كتاب الشمائل مثله خرجها وغيره من الكتب المصنفة نعم في الإسلام ولكن ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ولم يكن ذو جمال أظن كان مسمر، وليس فيه حسن في وجهه أو فكان النبي يحبه يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرون، ثم جاءه مرة من خلفه فوضع يديه الشريفة على عينه وقال من يشتري مني هذا العبد فأحسه وعرفه فقال يا رسول الله تجده كاسدا إيه نعم. إنه عبد كلنا عبيد الله فلم يختلق النبي شيء ليس صحيح اللهم صل عليه ومره من المرات كانت هناك عجوز تزور عائشة أضنى. فجاء النبي ولما رآها أخبر بخبر والله صدق قال لا يدخل الجنة عجوز قيل أنها صارت تبكي حتى جاء النبي مصاد العصر أو حتى جاء يا رسول الله ما زالت تبكي أينه؟ فبين النبي أن خبره صدق فقال صلى الله فقال قال الله تعالى إن, إن شاء إنشاء فجعلهن أبكارا عرب الأتراب بل العجوز لها من البشرة أعظم نعم من ااا يعني الحور يعني لها من البشر أنها ستكون في جمال ربما أعظم من الحور لأنها تنقلب شابة بكر ويقول يكون جمالها أعظم من الحور لأن الحور فطرنا وهذه لها شهوة أمسكت بها وصلحت في دنياها على شريعة ربي حتى عوضها الله جمالا مضاعفا في الجنة فالمهم سكنت حينئذ ومنها ما ما زحت به أنا بعض الشباب فأقول له تزوج فإن الجنة لا يدخلها عاسب فهينا إذن قد يفهم هذا، يفهم من هذا إيش؟ أن الأعزب يدخل النار، لا، لأنه ليس في الجنة أعزب يزوج. أدنى رجل في الجنة يزوج بزوجتين قير، فلا شك، لا ريب، ولا ريب أن هذا من النوع المزاح، لا شيء فيه. لكن يلحظ النبي ما كان يكثر منه، يعت، ومرة جاءت امرأة تسعى عن زوجها. فقال من الذي في عينيه بياض وكل إنسان في, في عينيه بياض نعم فإن هذا يوهم أن البياض كان في السوات والمقصود البياض الذي حول السوات ومر صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل يستحمله يا رسول الله أحملني ودى الغز معكم أو كما قال سنحملك على ولد ناقة قال يا رسول الله يعني جسمي وكذا ما أفعل بولد الناقة يعني إذا جلست عليها بركة من ضعفها قال وهل تلد الإبل إلا النوق كل هذا هذا هجم كبير هو ولد ناقة صاحب الإبل الكبير يكون ولد ناقة فالحظ إن, أن كانت دعاباته صلى الله عليه وسلم معدودة على الأصابع ما كان صلى الله عليه وسلم يكذب ولا يسخر فلما جاءت عائشة تقلد إنسان عنده ربما تريد أن تضحكها ما قبل النبي قال إني أكره عني حكيت إنسان ولو أنا لي كذا وكذا يعني لو كان لي كذا وكذا في الدنيا ما قلته على وجه السخرية لأن هذا في إثم وأشارت عائشة أو أشارت بعض أزواجه إلى قصر ضر من ضراتها فقال لقد قلت كلمة لو مزدت في البحر لما فالمزاح الذي في غيب هذا كثير فاحذره منه وهو نوع من نوع محرمات المزاح يغتابه في بطنه يغتابه في غبائه يقول يا أخي غبي سبحان الله هذا أبله ما يفهم شيء هذه غيبة نسبت عليك خدر الله له هذا المستوى العقلي بس طبعا يدرك القضية ويعالجها فبإيش تعيره خلقة الله هذا فهذي يكثر الغيبة. وقال الله قد قال تعالى ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب واحدكم أيأكل لحم أخيه ميتا ذكره تمو جاء بصيح مسلم أن النبي ذيلت عرج به رأوا ناس لهم أظفار من نحاس يمكشون بها وجوههم وصدورهم قال من ولا يجيب رجل قال أول الذين إيش يأكل لحوم إخوانهم يقتابونها يقتابون إخوانهم يأكل لحومهم أعوذ بالله نعم وكان النبي مع أصحابه فهبت ريح منتنة لا تطاق تدرون هذه الريح قال الله رسول الله قال هذه ريح المغتابين جسدها الله على صورة ريح فمن يحب أن تكون هذه ريحه وإذا اختاب أخا له تخرج. تخرج منه مثل ذكر الريح لشمها النبي والصحابة اللهم صلي عليه ونعوذ بالله من عظيمها فهي تسكن الرجل في النار مدى طويلة فعليه ربما فعليه أن يتوب منها توبة النصوح قال البخاري لا أذكر أني اختبت إنسان باللسان غائب في المجلس ما أذكر هنيئ له لكن أنت لا تيأس الآن الذي اختبتهم اذكرهم بالمحاسن لتكفر واستغفر لهم ولا يثبت حديث غيبة كفارة الغيبة أن تستغفر له موضوع هذا الحديث لكن قال أهل العلم تستغفر له تدعو له إن كان يقبل كلمه واستسمع منه حتى لا يأخذ بدل غيبته وحسنات منك يوم القيامة والله نقتبتك سامحني ولك أن تشترط شرطا معلقا مفيدا فعله الإمام أحمد فجاءه رجل قال اقتبتك سامحني إمام قال على تعود. فإن عدت سيكون عاقبة ما فعلت يعني عاقبة الأولى والثانية وهذا يردعه يقول إذا عمت ما أسامحك الأولى أسامحك إذا ما عد شرطي عليك فهذا يجوز اشتراق في المسامحة تقول أسامحك على أن لا تعود مرة أخرى فيها ردع له وفيه أخذ بالحق لو عاد يوم القيامة وهذا حين النوع المباح من الدعابة وكان الصحابة يفعلونه بالقول ويفعلونه بالفعل هذا المتصور أما بالفعل فكان رضي الله عنهم كما خرجه البخاري عن ذو فرد ينتظرون بالبطيخ قشر البطيخ يرمي بعضهم بعض وهذا لا ما نعمله لكن الفرق بينهم وبين من بعدهم أنها كانت إذا قامت حدود الله تدور عيونهم غضب بشريعته وكانوا يمزحون وينتظرون بالبطيخ يمزحون وزواج النبي بعضهن أخذ المرق ويعني وضعته على وجه أختها أو ملطت به وجهها فيمزحون رضي الله عنهم. لكن لا يكثرون ولا يكذبون ولا يسخرون نعم فإن من كثر المزاحه هذا الضابط الثالث في المباح في المزاح ألا يكثر لأنه لو كثر ذهبت هيبته فالمزاح لا يقبل منه علم حتى عند العامة وتذهب رؤة الإنسان لو عرف بالمزح, بالمزح مع فساق فلا ينبغي إذا عرف الفجور الإنسان أن تكثر من المزاح خاصة علنا منه فإن هذا يذهب رؤتك فالناس يقول شوف لو كان ها ما ها صايد أو كان يعلم عليه شر كما مزح وكذا فيستهان بأمر الله فقيل ممازحة الفجار علانية من خوار المرؤة فلا يكثر ولا يكذب ولا يسخر ولا يكون في دعابته نوع نميمة للبعض أو نوع تشفي بهذه الضوابط فأحيانا البعض يتشفى بالعيش بالدعابة فهذا ماكر والمكر والخدعة في النار يظهر الأبر على صورة دعابة بريئة وهو في الباطن يريد معنى آخر يسخر به أو يشفي يشفي غيضة نعم كما يقال بالأمزاح تشتفي الأرواح أو كما يقولون في هذا في غليله يعرف أنه إذا واجهه بالجد ما قبل منه ومستهجين قوله فيخرج السخرية على صورة دعابة بريئة فيكون مأزور عند الله غير مأجور والله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور وخاصة إذا كان الرجل ذو هيبة في المجلس من أهل العلم أو ولي العمر فينبغي الإنسان يمسك بزان لسانه لا يطلق المزاحات عليه مما يضحك الناس فتذهب هيبته وكال إمام أحمد في هذا الباب لا يتوجه بالمزاح لرجل من أهل العلم من أصحابه نعم هيبة له وقيل لأبي هريرة لماذا سموك بأبي هريرة؟ فقال له يعلمه الأدب في خطاب العلماء وأنه لا يخاطبون بأي شيء قال ألا تفرق مني قال نعم ولكني أسأل فقال كنت أربي خط صغيرة فضعها في كمي فكن ميت بها بأبي هريرة وكان أبو هريرة يؤدبه أن خطاب العالم ليس كخطاب غيره تهجم عليه بالمساح وتدرك له كل شيء ويكون في كلامك معه مستراح بد من تعلم الهيبة لأهل العلم حتى تقبل خبرهم كما جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجيل كبيرنا ويعرف لعلمنا حق ولكن الزائرين يختلفون وعاملهم بحسب منازلهم وجاء في الحديث اسناده ضعيف لكن منام صحيح حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلنا وفي الزيارة إما أن يزورك من هو أعلم منك فتستفيد منه لا تضيع الوقت في أخاصيص الشيطان يزيل لك يقول اسأل هذا العالم وشو ضيفته اسألوا يعني كم زوج له يسألوا كذا وكذا فيضيع الوقت عليك الشيطان هذا على اسألوا قبل أن تذهب ثمرة الزيارة عن ما لا تفهمه أو تعرف الشريعة الوضوء يشترط فيه أيها الشيخ الغسل أو نمر الماء كذا تحت الصنبور يجزئ أم لا بدنا ندعك هابد تسألوا عن ما لا تفهم ما تذهب المجلس هكذا كان العلامة البانية إذا حضر مجلس بدأ يعني يخوضون ويمزحوا ويتكلمون قال إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها يعني أنا أحمل في صدري علم تسألوا عما بدأ قبل أن أذهب عنكم وهذا من الشيطان يزير في القلب الخوض مع العالم في أمور شخصية وهو ويترك المهم وإذا كابو هريرة أدب السائل السائل يقول له ما يسموك ابو هريرة أدبها استغل المجلس العالم فقال تفرق كلما تفرق مني قال أفرق منك لكنني لكن أسأل فما أحب أن يكسره وذكر له وإلا فإذا حضر عالم فاستفد ولا تجادل في المجلس زائرا له أو هو زائر عندك فإن أبو سلمة عبد الرحمن قال خسرت علما كثيرا بمجادرة ابن عباس هكذا يفعل البعض يزوره عالم, أو يزور عالم ويمضي معه الجلسة وهي ربع ساعة بالكاد استطاع العالم الفرقه لها وإذا كلها في مساعدة ثم في الأخير خرج عن خفه عنه وقد درسها العالم قبل أن يولد وهو يشغب بها ويأتي بالشارد والوارد وما يصح وما لا وابو عالم سلم قال خسرت علم كثير مجادلة ابن عباس من وجهين اثنين الوجه الاول انك اذا اثقلت على العالم بالمجادلة كره مجادستك فليعطيك كل ما عنده ويعطاك بعض ما عنده فهذا خسارة كبيرة للعلم حينها النفس مفطورة على كراهة من ينازعها ويجادلها ويلزمها نعم الثاني انه كأنه يقول بدل ما استغرق الوقت اللي فرغه ابن عباس والناس كلهم يسألون ما عنده وقت في السؤال عما أحتاج إليه فكنت أناظرة فكان ينبغي أن أستغل عليه الوقت نعم فلو سألت عما يعنيني واستفيد من خير مجادلة في مسألة واحدة قد علم هذا العالم قبل ولادته نعم وبحثها وخبرها فحينئذ يسأل عما لا يعلم في المجلس وحينئذ نختم مجلسنا هذا للقراءة من كتاب الآن السنة البربهاري وكذا كتاب المخص الفقهي بالولاء. حضور الولي ما هو عجب يعص الله من تخلف عنها إذا دعي عينا لا من مكان بعيد يشق عليه السفر كمان لو عزم بالطائف أو منطقة بعيدة فلا يلزم الحضور نعم وما العام كأن يكتب لك زميلك في العمل يكتب في العمل حياكم الله مع شرم الضفين تفضلوا عندنا الليلة زواج لا يلزمك الحضور لأنه ما عينك هذا يسمى بالدعوة العامة فلا يلزمك الحضور ولا يلزمك السفر مشقة مشقة في ذلك بل إذا عينك وكانت وليمة عرس ونحو ذلك فإنه يجب الحضور لحديث مسلم من دعي إلى وليمة عرس ونحوها فليجب فمن لم يجب فقد عصى الله ومن أعجب ما سمعت الفتاوى الشيخ فاضل لكنه نسي سئل ما حكم حضور مليمة عرس يعني ونحوه إذا دعى إليها قال يستحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتي فقد عصى الله فهذا عجيب كيف النبي يقول فقد عصى الله لمن يأتي ثم يقال مستحب الحضور نعم فالمعصية لا يمكن أن تفسر بالاستحباب في الحديث الحقيقة الشرعية المعصية يلئث فإذا دعا فلينظر فإن كان في الدعوة منكر فهو بين أمرين إما أن يعتذر ويبين لأن هذا فيه إفشاء للخير وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر فخطأ أن يقول والله عند الأول الأولاء تعبان ودي المستشفى ذرني يقول أكسر وده من جهة وأبتعد عن صخر الله من جهة أضر عصفورين بحجر هذا من الجبن والخجل المذموم يقول والله بصراحة أنت بتجي فرقة موسيقية ما نبي حاضر عندك فإن النبي حضر لما كان رأى فيه مخالفة فرجع ما حضر نعم فبين له وكن جادا في هذا حتى ينتشر الخير أما تقول والله بنتي والله ولدي نعم ما لم يؤدي هذا النوع من الانكار إلى منكر أكبر إذا قلت ما أحضر لن عندك كذا فأدى إلى منكر إيادا بالله أكبر فتعرفه أنه يعانت ويأتي بأشياء أشد المهم هذا نادر إن شاء الله لكن لو حصل نعم يمكن أن تبتعد عن ذلك لأن المنكر لا يجوز أن يؤدي إلى منكر أكبر باتفاق العلماء أو تحضر وتنكر هذا أفضل وهذا مثل ما فعل موسى عليه السلام حضر مجلس السحرة وأنكر ما قال أنتم تفعلون سحر لنا أتيكم حضر ليقيم الحج عليه ولأبلغ هذه رسالة الأنبياء والتشبه بها أن تحضر إلى نديهم وتقول يا أخوان هذا الموسيقى حرام ولا يجوز لما تخرج نعم أو هذا التصوير لا يجوز أو المرأة تحضر عند النساء هذا العريان يا أخوات لا يجوز تصيح بصوتها في المكان هل يجوز رفع الصوت بالعلم أم أن هذا يبتدل معه العلم قد البخاري باب رفع الصوت بالعلم رفع النبي صوته بالعلم فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وير للعقاب من النار أسمعهم فالمرأة حين إذن تصيح يا أخوات هذا العلاء اللابسونه ما يجوز لكم حرام عليكم قد ذكر أحد العلماء وتأتي بعالم ما سمع الكلمة عندهم الكلمة كما لا يخفوه من أهل العلم وانتشر خبره و فتقول لم يفرق النبي بين من النبي في سيات عاريات ما قام الرد فمعلون مستوجب أو تستحقون معه النار اتقوا الله إلى آخر فرفع الصوت بالعلم لا يعتبر من ابتذاله بل من النصرة لله ومن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولم يكن عند أهل العلم ثانيا مثنيا لك عن النصيحة أنه لا تقبل منك بل كانوا يرون أن المسلم عليه أن يبلغ أخذ من قوله تعالى إن على, إن على الرسول إلى البلاغ فلا تقول لن يستجيب ولن أدعو هذا من الشيطان أدعو ويكتب لك الله الأجر ولم يستجيبوا عليه الشيطان يبنعك النصي يقول لن يستجيب وسيردون عليه لا يعني لا شعر الدخان لا تحلق اللحية يقول شأنك ما بالله. يعني ما لك دخل بلغة العصر هذا من أقل وعب جورك إنست عليه ولا يحل أن تأخذ أخواتك وأهلك لا فيه أغاني لأنه تعليف ملوان قال تعالى وتعاون عبره وتقع وتعاون عبره وتقع ويسر إلى أهل إن كان هذا تخرج الزفة فيه بعد الحادي بعد العاشرة الوقت اللي أنام فيه لم تذهبوا فينتشر به الناس الخير ولا يصنع هذا الشهر الذي نراه ما تحلو لهم الزفة هذه اللي يسمونها وخروج العروس والطبل خيلها بالواقع ايه شيطان اوه بالله رجيب ما الفرق بين هذا بين بعد العشاء مباشرة او الساعة الثانية ليش اني الثانية مبررات يقول اه يكونون غالب النساء في الكون تخرج الزفة زينه نعم زين تهاوى الحمد لله تدرس كيف تزين يعني أنا مرسهل الحمد لله فيجب أن ينتشر هذا نعم أما ما يقول والله لو لنا فعل ذلك لزأرت علينا النساء خلها تزأر يقول تعالى أتحف الله أكبر هي نعمة تحضر ماشل مش مشكلة الله ما سرق عليها والموش في أفعى الأفعى ولا يريد ينادون دائما يقوم الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية هو ما يستطيعون الرفيعين صدق ما يسأيمن يقومون بدور إسلامي ما يستطيعون والله ويقيمون الثورات عن حاجة هذا والله ضعف في العقل. يعني الآن يحمل بعضهم هم الآن. لو حاضر معنا منها أولا أقصد المجلس يفتح الآن الموضوع يقول والله فكرة هذه نقول للزوجة ما في زنفها بعد آشرة ويبدأ قلق قبل يفتح الموضوع و... هذا قبل أن يفتح الموضوع كيف لو فتحه هذا أهل يفتح دولة إسلامية يخاف مجرد أن يفتح الموضوع معهم بهذا بل يقول لا رسول الله قال نهى الحديث بعد العشاء. أنا ما نشهر في كنت ديلا يوم عوز الفن. يقول المساكين بره مثل السايقين والله. سلاثا بالسالة. وشو حج هو? حج يرجع كي كيولته أمه. هذه المشاقة كلها ليش? ويجلس بالسيارة. يعني. أنا... ولي ثاني. لدي عمل هنا أمام الناس الوظيفة كله أمس يقول المرا كان عندها زواج سواج وينت وش وخليتها تقعد إلى أن تخل عملك النساء قوامون عن الرجال الآية التي نعرفها النساء الرجال قوامون عن النساء كيف تعكس الآية يعني فعلك تكون قو وتوكل على الله في نصح الأهل فمن قادته النساء فبطن الأرض والله خير لما وإذا كهم لماله المقال عذب بعدك سيرزقه الله إمرأة صالحة علم يعني أعلم أحد يعني حلقات الكوتي درسها رجل كان يحضر معه شبيبة مع أولاد غلمان صغار صف الأول يطلبون ما والله أنا كنت متزوج بامرأة فيها فسوق وتمرد وعصيان كنت أنصحها فلا تتعذ اتركت بالله أترك وأتزوج صالحة ربما أقل منها جمال الكثير فأخرجت له هذه الذرية الطيبة يسابقونها في حلقات العلم من ترك شيء عوضه الله خيرا منها سبحانه وتعالى اقرأ لنا اشتركوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الـ ولا كم؟ والشهيد يعجوه على بعد أضلنا أن نقرأنا إلى هذا الحال قرأنا 65 قرأنا 67 ولا؟ اقرأ 67 والكلام والجدال والشهيد يجري نعم <تصفيق> أنت عرفت طيب عندنا سبعة وستين نعم. قال الإمام البرهاني رحمه الله والشهيد يا على القتل. الشهيد أجر الله على القتل لكن بشرط أن يكون في جهاد شرعي صحيح. فإن كان في جهاد بدعي فلا يؤشر لأن الجهاد عبادك الصلاة يشترط فيها المتابعة. قال من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية مات ميتة جاهلية وهذه راية الامرات يقول أن تقاتل مع داعش وتقاتل معه وش اسمهم ذون النصرة ومن النصرة من يحكمون بعد بشار أو بعد أو في العراق الآن يقاتلون من يحكمون يقول ما أدري والله لا تعرف من سيحكم، فكيف تلون من الجهاد كما قال ابن ديمة هو بداية الثاني أن يكون له نية صالحة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. لحديث البخاري حديث أبي هريرة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم سئلا عن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل يقال شجاعة هذا رياء عوذ بالله يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل كذبة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا يؤجر عليه الشهيد متابعة وإخلاص فيها يكون يعني يسترون عن أمره ما تكون فوضى يكون عندهم قوة يريد يعد الله العلباني والعثيمين رحمهم الله الجهاد في هذا العصر لا يكون على مستوى أفراد معه رشاشات يذهب إلى حواجز بها على مستوى دولي دولة يكون المجاهد معه طائرات معه راجمات صواريخ مثل ما كان النبي في بدر دروع دروع رماح وين كان العدد أقل كل واحد كان عشر فنسخ الى كل واحد باثنين يكون منكم عشرون صابرون اه إن كن كنكم مئة صابرة يغلبوا مئتين هذا نسخ من قبل نسخ من قبل كانوا عشرون صابرون يغلبون كم مئتين يعني كل واحد بعشرة ثم نسخ لاثنين نعم فالعدد ولو كان قليلا على وفق ما جاء الواحد باثنين مثلا نعم ولكن في قوات في تأفو اليوم يا رشاش والشيء والله يعني اعوذ بالله اذاعته اصلا تولد الحق الاحتقار لهذا الجهاد يعني شفت من الاشياء اللي يقعون في عشان يصنعوا يبعدون كذا ثم تضرب لا مقنن بالتكنولوجيا يصل للعدو ولا شيء هذا جاءت بالخطأ فيه قطرت منهم فقط واحد جاءوا بما عندهم من تكنولوجيا تقدماتهم في هي اردنيه و الجهاد صلى الله عليه وسلم. ما وين العقول فكيف يكون شهيد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ميتحى عندهم ولما في سبيل الله بالشروط المذكوره من إخلاص ومتابعة هم أحياء يرزقون حواصلهم فالشهيد الشهيد عنده سبعين أصل عنده كرامات عند الله منها أنه, أنه إذا مات برصاصة أول ما تأتي الرصاصة ما يحس بالألم الذي يموت في فراشه الألم الذي يموت النبي كان يقول لنا الموت لسكرات وقالوا في الموت سكرات وألام شديدة لأن الروح تنزع من كل كل مفصل من كل عرق وكل خلية فيحس الإنسان بألام وهي تخرج الروح منه ألم الموت الشيء أول فصل. هلك من استوعب هذا تجده يقاتل وهو قائم ما يخاف إلا من الفرد ثم ينزوي ما عنده خوف لأنه يعرف أول ما تتب رصاصة كرامات تأتيه عظيمة من جنات في أعاليها ومن لا يشعر بألم. نعم كما يقعد زميل حيم يقعد. فتجده ما يحمل هم المشرط ليش؟ يعرف إنه وراه أو قدامه بنج نعم يحمل ألم وهو يذكر ومع ذلك يتحمله لأنه وراءه ويشهد ما فيه ألم وخاره شيء ولو تفتت كلهم ما يحس بألم أبدا إلا ك يقرص يسيره هذه كرام يشهد سبيل أهله نحي جهاد الشرعي السني ويزوج باثنين وسبعين من حريات العين هن جب هن حتاعتين أعظم للذة اثنين وسبعين عفو ويلبس الوقار الذي اليدعيخ الدنيا وما فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وما لهم لهم يقلون فيه يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بالنجيل. فاستروا بيهم الذي بايعتهم نعم ولذلك الإمام أحد كان ذكر عنده الجهاد عباد الجم سلكي من النبي رضي الله عنه يبكي وهي شهاء عباد الجم نعم طيب لنقرأ الآن في الملخص قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في باب احكام الجوال والطرقات مما اهتعوا في لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم فرعناها هذه رعنا الشفعة ولا بعد ما وصلنا الشفعة لا ما وصل طيب اكبر فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم بل يجب افساح الطريق واماطة الاذى عنه لأن ذلك من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> لا يجوز حديث في ما يقوقق كأن فتوصق يمنع مرور الركبان والأحمال أو يبني دكة ويبني بينه وبين ابن أخيه جسر هكذا فوق من غير استئذان بردية. من غير مراعاة لانه يأتي القلاب هذا السيارة الضخام ما تستطيع تمر فلا يبني اي شيء يؤذي المراعاة فانا بين سطح اخي ببني كما ترون هذا قنطرة بين بين عمارتين هنا ترونها قنطرة هذه بعيدة عن الطرقات تؤذي مر احيانا يكون عنده سيارة كبيرة فلا يستطيع يمر فهذا ما يجوز له ان يؤذي صاحبه او يوقف السيارة ويدخل وهذا كثير بيهو منها في فيه اثم خاصة اشهر الحرم اذا كان هناك اشهر حرب من كسله يضع السيارة كلم كسلا من ان يبتعد ليوقفها طيب وهذا ينتظر هذا انه الطريق حتى يأتي هذا اثم به ما اماط الطريق ما اماط الادى عن الطريق هذا كسي لا تسمع بالمن فله حين اذن يتصب بالشرط ليوقف يوقف السيارة وهذا عاونه الا الا إذا شكل لأنه حيث تكون هناك حبلة أو شيء يحتاج أن يوقف السيارة فلينتظر على كل حال ويتحرع وليذهب يعني من طريق آخر إذا رأى أو أحس أن وراء ذلك شيء نعم ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث وكذلك لا يقف رأى السيارات يحجزها فلا يجوز له هذا. في موجة يجوز. يقف, يقف بد التمشي على رجليه ويصبر. من يرى نص او يقف في مكان تصنع الحوادث بوقوعه بوقوفه فيه هذا لا يجوز له. الإنسان أخمه تهش سيار. يقول فجأة ولما خرج من اللفه هو إيش سيارة واقفه موقف خطأ فضرب فيها هذا ويله من الله يعني هذا المسلم هذا الأول بدأ عمله كيف يأخذ أولاده تعطلت دابته أيام في, ال في الإصلاح كيف يأخذ عمله كيف فلا ينبغي يقف موقف خطأ يخالف لي الأمر فيه نعم ويؤذي غيره لا. وقال شيخ الإسلام من رحمه الله لا يجوز أن يؤذي شيء في تقل الممين من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجسيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه انتهى طريق الغ... وقرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة إن هذا يؤذي المارة ثم أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا باليهود نظفوا أفنيتك حكذا أمام الدار فلا تبلأها بالزبانات ولا وقف داخلها. دار يا مري يا إخواني الرجل يكون نظيفا في بيته ويزجر أهله اتماعك في بيتنا والقمامة ترى يا أمه ترى يا أخواني تشبه باليهود هم لا يحبون النظافة نعم أنا تشبه باليهود فيه نترك مسابل أمام الدار وأمام. فكيف داخل الدار والله والله ما ذكر عن بيت أمهات المؤمنين رضي الله عنه ولجأة إلى الفراش دعة وكسلا بل هذا يعني شغل المرأة في بيتها وقيامة على ولدها كما جاء في الحديث لها أجر المجاهد في سبيل الله أجر عظيم نعم فعندما تنوي أن تنوي أتبع الله خالفة اليهود بطاحلة وفهر من لا الأخذوران فيها في كسر ذبل، يطلب منها أمرين حينئذ إذن، الأمر الأول تعيين الكسر، وصارت يعني صار طلاق بسبب هذا، يعني يقال أن رجل ما خبر رأته رأى في جمالها ما رأى فنكها ويظن فيها الخير ووجد يوم بعد يوم تتراكم الزبالات في البيت من غير قيامه على البيت وما عنده لا مرض ولا شيء. فأدى ذلك إلى طلاقها لأن ما أحد يحب أن يعيش في الوسخ والقذورات من الرجال إلا إذا كان الرجل نفسه عنده قدرة يعني ما تربى على النظافة ممكن يتحملها فعلى المرأة أن تهتم ببيتها وتنظيفه ولا تغش عندما تنظف بيت الزوج حتى يرضى فقط يعني تنظم ثم جمعت أركات جمعت هلا لأن هذا شر مأوى للصلصيل والجران تسك، تسه، ترفع الأشياء وتمسح من تحتها وتضع المواد المط المعقمة، خاف الله، لا يكون مجمع زوج إذا مأول ما أوى والشيء صيروا الشيء ما يأمنه ونا يأمن الهوية الصورية، ولا صار في أذى في البيت إذا بسبب إهمال الزوج، فالأمر الثاني أن يفعل مثل ما، علي مثل <تصفيق> أمرت النبي فاطمة. وقد ذكر ذكرته للمرأة فجربته فقالت صرت في نشاط عظيم وهي أن تقول قبل النومها لما جاءت فاطلس خادم سبحان الله ثلاثة ذي الحمد لله ثلاثة ذي الله أكبر أربعة ثلاثة قال من القيم فيؤخذ من هذا الحديث أن الذكر يحدث في في الجسم قوة أصبح قوة لا تحتاج خاد قال لك مرخاد فإذا جاءتك ببعض مدخل ففعل فعل صلّى سلم إذا كان عندها يقين أما يضعف اليقين فأتي فافاطن بعد ذاك ما احتاجت إلى خادم وهذه المرة الذي أنا نصحته شخصيا قالت صارت لي قوة عجيبة ما احتاج إلى خادم لكن كانت تقوله بيقين يا لها سبحان الله ثلاثة ثلاثين قبل النوم حتى أحيانا يأتي الولد يذكرها يا أمي يقولي هذا قبل النوم وأوجدك قوة قبل النوم حتى أنا أعيش في هذه العفونات سبحان الله ثلاثة ثلاثين الحمد لله ثلاثة ثلاثين الله أكبر أربع وثلاثين وتقولها بيقين غير مجربة تقول مجربة لا يقين أنه يحدث لا هذا والله جربت اليقين في الأذكار فما وجدت أحسن منه تيقن أن الأمر سيحدث كنت يغني ورعب تعرفون وجع الرأس مؤلم جدا فأذكر الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا فيرفع يده في رواية ويضعه أعوذ بالله وقدرته من شر ماجد وحاذر والله ما تأتي السابعة فأقول أعوذ بالله وقدرته ماجد وحاذر فأرفع يدي إلا كأنه نسع الألم معه نعم فلا بد كأنك تنطق آمن أن هذا علاج فتجد الدواء مباشرة قال ابن قيم الأدوية النبوية من معصوم حي القيوم لكن أدوية ثلاثة جرد من الصدق الخطأ والصدق فكيف تجعل هذا مثل هذا؟ لابد النساء اليوم صار عندهم مثل الضحك إذا الولد صار شيء أطيه حبة سوداء عسل كما أمر النبي عسل الحبة سوداء المستشفى ليش؟ لأنه صار ما عندهم ثقة في الأدوية النبوية أنت ما ربيت فيهم هذه الثقة أنت أمامهم تعالج حتى يقتدوا بك أنت بنفسك لو كل شيء تذهب للمستشفى يقول ليش أنت والولد لا فلو أمامه وأنت تقول أنا حسبك هذا باخذ عسر كما أوصل الرسول تأخذ تقول والله حافيت ترى أظهر هذا كما أظهرت لكم الآن العلاج بسم الله بسم الله أكيد أن منكم الآن والحمد لله من سيزيد يقينه وسيفعل هذا يقينا فانشر بيننا هذا الخبر أنا فعلت هذا والله انشفيت هم ليش يتواردون على طبها هناك يقول تقول لأختها وجارتها والله مسأل والد مسأل الحمد لله رحنا الطوارئ ورجع متعافي هي وش تسوي كذلك ستفعل فانت أنشر إذا صارت لك فضيلة مثل هذه وشربت العسل وارتحت وانشر قل والله خدت العسل وهدأت خليه أنت شير الطب النبي اتفع كمان الطب والله يقرأ شوي هذه المقراسة ويجب على المسنين أن يمنع رجال يطيعوا ومعاقبة المخالفين بما يردعهم وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم. ويحفرون الحفر وغير ذلك والبعض الآخر من الناس يلقي الأدى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضارة المسلمين وهذا كله مما حرم الله ورسوله قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع عن أذيتهم وهذا الآن ولي الأمر يعني إذا كان يوجه بل لا تلقي قادرات فتكون معصية في صحيفتك فإنت في السيارة مثلاً انتهيت من العصير اشتريتها تترفع بشربه فتفتح النافذة وتلقيها هذه معصية لولي الأمر فتكتب لك المالكة لها معصية إذا استحضرتني ولي الأمر مانعك وفعلت حتى في غيبة عن الشرطة اللي يأخذون عليك التعهد أو يأخذون عليك الغرامة في رؤيتك ثم أن فيه دعوة للإسلام أو البعض أو ترك استهجان واحتقار الإسلام فإن الكفار يعرفون هذا أن المسلمين المتسخة من زنهاتهم من قدرهم ويشوون صلاتهم في هذا الأمر اليسير لك المسلم يمكن أن يفعله فلماذا تجعل صورة بلدك هكذا بحيث أن شيء يسير مثل هذا يجعلهم لا يدخلوا في الإسلام يقول أدخلوا الإسلام حتى أصير مثل هؤلاء إسلامهم ما أمرهم ويظنون أنهم يطبقون الإسلام لا يطبقون أنها القوات تكون في الظناء فكيف بالبيت ما شاء الله لهذا الهداية للجنة نعم إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع عن أذيتهم ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقين فيها يا تسأل من دولة المغرب هل يجوز الدعاء بالزواج بشيس بعينه إذا كان الرجل صالح عرف عنه الخير فقل اللهم أم قلبه للتقدم إليه المرأة تقول ما في معنى هذا ما في معنى لأن النبي قال فضر قال إذا أتاكم من ترضون دينه وحلقه فزوجه فحين إذن إذا جاء في نفسه في نفسها أن يميل وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى فيحدث أمر فتقول يقال له ما الذي ميلك هذا البعير ما أحسس يعني أو تعرفت على شخص فتحدث الأسباب بعد إجابة الدعاء فيخطبها وينكعه ويجيب دعاء الله على كل شيء قدير إذا وجدت المرأة هذه يعني المسائل الفقهية التقديريه يعني لا أرى أنها تذكر لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال إذا وجدت رجل مع امرأتي إيش أفعل قال بعد فترة ابتليت يا رسول الله أره أم أخوذ بمناطقها منطقها لكن من المعلوم أن المرأة إذا رأت زوجها يزني فإنها لا تلعنه تلعن. الملاعنة تأتي من من من الزوج من الزوج. تأتي منها من الزوج ولا يجوز لها أن تبقى معه لأن النبي قال لأن الله قال وزانية وزاني لا ين لا ينكب لا ينكب إلا زانية ومشرك فلا يحل الزاني أن تبقى معه الزوجته نعم وتطالبه بالطلاق فلا تبقى معه كثير من النساء عند الضعف اليقين تعرف زوجها يفعل ما يفعل المصائب وترى له الصور وترى له ملاوي تقول وين أروح وضع فيه يقين سبحان الله كيف تقعدين مع هذا الوسخ القذر الذي أتى هذه القذورات ونطخك بها كله عشان المجتمع لا يقول المطلق يا مسكين يبدلك الله خير منه سبحانه ما انترك شيء لله قد الله خير منه قلت, قلت قلت ايه لكن اهم شيء ما يتزاق هاي فجور هذا بلغت بك المباح تنكريه والحضر نعم الله يرضى عن نكاح و يغضب أو يسخط أو يسخط الصفح على الصفح سبحانه وتعالى ما يصفه هذا والله من غباء النساء ما هو موقف طالب العلم ردوده بين المشايخ السلفيين أولا على طالب العلم أن يحكم الاعتقاد يدرس التوحيد يدرس ومبادئه يتقن فإنه لو ذهب يبدأ بالردود العلمية على الأخطاء العلمية التي تحصل بين المشايخ نعم وليس يعرف الاعتقاد فهذا كيف يعرف من المصيب المشايخ المختصة ما عنده لبنة أساسية يميز بها ينبغي أن يمسك لسانه حتى وبصره حتى يحكم على الأقل ما معنى لا إله إلا الله ما معنى نعم إلا إذا جاءه توجيه لا شك من شيخ عالم ببضعة ظاهرة عن شخص بين وهو مسموع الكلمة فيترك هذا الرجل كما قال لما حزاجس الحارث المتلع نعم ولكن ينبغي أن يبدأ بطلب العلم ويحكم القراءة والنظر طيب هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة وراد أن يخرج المسجد سلم على المسجد لا لم أسمع بها بسلا وهذا من البدع أن بعض المصليين بعض المسلمين يسلم يسلم على من يمينه ويسلم على من شماله ويحتاج بالناس العامة يفرق هذا البدع إذا لقي أحد المسألة ليش ما تعرف عامة عند اللقاء ما كفين بجانب بعض ما حد سلم على الثاني أول ما سلموا السلام عليكم وإيش معناه قال ابن تيم أجيح المرد ما ترجع عندك السلام عنده وبعد هذا الاعتقاد الأفضل من الأفضل دليل فدل على أنك فعلك بيدع أنك رجعت فعل واخترته من غير دليل أنا أبود أنك تكون وقعت في البدعة لا شك نفقد البركة بشدة في الوقت هذا آخر الزمن هذا نشعر به كلنا البقز البركة والوقت يمشي سريعا خاصة هذا الشهر سبحان الله شعبان كما لاحظه بعض الناس وهذا نصدق قول تكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم فأوصيك بذكر الله وحضور حلقات العلم والعمل بما تسمع والاجتهاد والاستغفار ولا تجعل نفسك مع صاحب سوء يضيع عليك الزمان وقد أقسم الله بالوقت لعظمته نعمتان مربون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ فلا تغبر نفسك بإضاعة الوقت فيما لا ينفع احرص على ما ينفعك نعم ورس توطله واستعن به في أمور كلها وكل من تعلق به غير الله كصاحب تريد تسليته أو ماله فإن الله هاتيك فأما لابد تتعلق بالله ترجوه وحده ولا شريك له هل يقطع الكلب الأسود الفوق عليه نقطتان نعم يقطع الصراع عليك أن تعيده إذا كان بينك وبين السدران البعض من الزوار من الأرحام زوج أخت زوج البنت يسمى رحم معتقدون إن إحنا أرحام وكذا هو زوج أخته وإذا ما زار زوج أخته يقول شوف قاطع رحمها هذا رحم لا صحيح ما هذا ما برايم مانتشر وهذا يسمونه رحم هذا, هذا تحرير للشريعة ولا الفاضيها نعم ما هي هذا ليس رحم الرحم اللي جاء فيها العقوب على قطعها الأخت الأخ آه... الخال, الخال العمة هذا رحم واجبة مستحبة من العم ابن الخال كما ذكر القرافي أما زوج الأخت هذا مو برحم نعم هذا لا غيره ويعيشوا زوجته ولا وهذا لم ما واج ما وجد لابد أن تظهر السنة فيها يقول بعض الزوار يكون من الأرحام مثل الخال ويدخلون المنزل وينظرون للنساء في المنزل من غير استئذان. هذا لا تأذن لهم إذا تعرف أنه ينظر إلى ما لا يحل وين كان خالك فإما أن تغلق الباب وتحكمه وتدعوه والتي أحسن وإذا رأيت أنه يحاول أن ينظر لا لا تدخل بيتك ولو كان رحم أنه تسقط الزيارة أو الصلة بذلك ما قال شيخنا علام بن لو كان يزور رحمة ويفعل المنكر ويضعون القنوات الفضائية تسقط الصلة ويباشر المنكر أثناء وجودك معه من يعمل ذلك؟ تسقط الصلك والليثم عليه نعم؟ فأنت أحظر كله له أغلق يا عمى قال هذا ما في شيء شيئا تشددون أخرج وتركوا والليثم عليه وصلته إذا دخلت على والدي ووريته مشاهدون التلفزيون فأسلم عليهم أنت أنشر قبل هذا الموقف الحرج أنشر أنه لا يسلم على العاصي في الماصي ففعل السلام على العاصي أن السلام معناه الوئام والسلامة ركيف وهي ينبغي يتعرض للسان كاري وهي أنبغى منكر ويقارف منكر نعم هل يجهر المحرم بنية الإحرام يجهر مسئله بعمره أما نية الإحرام في قلبه أتسمى جهر ليس بالنية هل الحديث صحيح عن النبي أنه يوسوس الشيطان اللي يحدث في صلاةه فإن الشيطان اسمه خنزب نعم في صحيح مسلم هذا حديث عثمان عاص قال يا رسول الله الشيطان يحلبيني وبين الصلاة يلبسه علي أو كما قال قال الشيطان ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا حسسته فتفل عليه سارك ثم استعد بالله قال فبعلت فاذهب الله عني هذا اسمه سوء خنزب متخصص في إغواء الناس في صلاته هذا الذي يجيك كل يوم بصلاة من كتبه كذا من كتبه راخنزة متخصص والخنازم كثير يعني الشيطان هذول يلسلهم لهذا الأغراض بعض الناس اللي الزيارة باقي يزوان يريد أن يأتي لوحدة أو زوجة امرأته معه بل يريد أن يأتي هو وجميع لقارب النزل الصغير ويوجد به صاروا الواحد فقط ايه خالص وصاروا واحد لا تختلطون من هو بضرور تأتي معك امرأتك خلى في البيت الاختلاف الاختلاف الذكر العلامه الرباني وابن باز صوت تغدي التدرج في بال عبد العال في ما نحن في الطائرة الآن مع يا هلا بخير هذه معنا لكن الشيخ مع مراعاة بالأداب الإسلامي هالروعية إلا تسمع هذا يأتي بطلحة يمنس يضحك له وتلبس باط ما يبين يعني يبين بعض مفاتنها كيف هذا؟ ما عاد في أداب إسلامية اللي إذا اخترت الله فرض كان عند الصحابة وهنا متجلببات نعم بالعباءات مثلا يكون أقصد دخل عمر والنساء عند النبي فلما سمعنا صوته فانخربوا <تصفيق> لي عند رسول الله وانا لما جئت عربت هذا اذا كان كما قال الشيخ على البعلي اذا كان مراعاة الاداب الشرعيه واين هي نسيا منسيا كيف يعني نجوز نحن مقوم لا نأكل حتى نجوع هذا الحديث باطل لا اصل له كما قال الشيخ بن بنباس ما حكم المحرم الذي يغير إحرامه من جدة وهو من أهم جدة يحرم من جدة إذا كان منها جدة حكم المحتدية داع بعضه في خياطة لا بأس للمخيط لأ, لا محيط ما خياط الحذاء ما في شيء هل يجوز المعتمر ما عمره هذه الإحرام بنية غير الإحرام ياكل بالحلال خلاص بقى ما ولا يلزم الغطيراس. نعم. وبيبقى أنت ساليوم لقاء لكم في شرح خمس كتب. لا تأر بعجر لان مهم هي في أصول الحديث وأصول الفقه وكذا في أدب الطلب ومسد أحمد وتفسير السعدي فأر الله من أنفسكم خيرا. لكن غدا سنقتصر إلى السادسة نظرا. لأنهم سيخرجون من عندي من هنا يذهبون لدرس الشيخ العلام الفوزان في الملك سعود فأثر على بعض الإخوان الذين صاروا ينشرون يقول لا تحضروا للشيخ الملك سعود لأنه فيه حزبيين نحن نقول أحضر للشيخ صالح الفوزان لأن مثله عالم يقبل اجتهاده وهو إذا وصل إلى منطقة مثل هذه يعرف إشي يقول. ويعرف ما يتكلم به نعم قال علامة الباني لو فرضا يعني ذهب الإنسان لما كان في أهل بدع قال علامة الباني يذهب ويبين وينصح ويبين حكم الثورات ويبين حكم انتماء الجماعات ويبين نعم فالشيخ لا يدربهم الناشئين على, على اجتهاد الشيخ ويرى نفسه أعلم ويقول لا تحضر احضر يا أخي مستفيد ولكن لا تحضر من عمت أنه من أهل البدع والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد